أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغم أرضات أزواجك والله فور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه جبريل والصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خَيْرًا خيرًا من كنتم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكرا يا ايها الذين امنوا كونوا انفسكم واهليكم نار وقود الناس والحجاره وقود الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون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 يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأخبر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مسر الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما